وبنينا فوقكم سبعا شداذا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا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 إِنَّ للمتقين مَفَازًا حَذَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا ذِهَاقًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا